فَأَينَ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَأَينَ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَينَ لَهُمْ ما يكسبون